بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مكتورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبثلي فجعلناه سميعا بصيرا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كفورا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْنَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ من كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَفُورًا عينًا ويصرب بها عباد الله يفجرونها تفكيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما لا نريد منكم جزاء ولا شطورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وترورا وجزائهم فما صبروا جنة وحذيرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوطها تذليلا ويطاف عليهم بآلية وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان بزاجها زنجبيلا عيلا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان وخلزون إذا رأيتهم حسبتهم لخلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرقا وحلوا أساور من فقة وسقاهم ربهم شرابا قبورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تضع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة عصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا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 إن الله كان عليما حكيما وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل معين يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما